الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله الله الله الله الله الله الله الله الله وهي أننا وين عبرنا بتعبير عليكم السلام أن الشرط المالية يقبل في الجملة نحن كان تعبيرنا هذا لكن هذا في روحه وفي واقعه السلام يرجع إلى أن الشر ليس هو عنوان المالية لإنما عنوان ليس هو عنوان المالية قرفية وإنما هو عنوان قدم السفه العرفي بحيث لا يصدق في نظر العرف أن هذا عمل سفهي واقع المطلب هذا سواء عبرنا بالتعبير الذي عبرنا بالأمس أو عبرنا بالتعبير الوارد في كلام السيد الخوي رحمه الله حسب ما هو مكتوب في كمقيح لا اسمه يعني هو تعبير ما بي فرد اشكال هو عبر تعبير أن هو طبعا هو ذكر هذا كمناقشة للمكاسب كمناقشة لكلام الشيخ الانصاري قال انه المالية ليست شرطا ذكر هالامثلة اللي امس شرحناها مثلا أنه صورة أبي موجودة إنسان اصلا هم لو بدوا يجبوا بالزبالة مع الغيمة بينما أنا عندي قيمه خاصة قد أشتريه باغلى الأموال أو خط أبي أو ما شابه اللي ذكرناها هو ذاكره وجايره كشاهد على أنه إذن ليست المالية هي الشرق أنا ماري. ما أظن، قد يكون الشيخ الانصاري ما كان مقصود هذا وإن كان عبد الشيخ الانصاري بتع... بتعبير المالي، فعلى كل حال صدعنا عن إن الشيخ الانصاري شنو مقصوده الشيخ الانصاري أصلا هناك خلط كما قلنا في عبائره الشريف بين المالي والملكي كما أشرنا إلى المالي شيء، الملكي شيء بينهما، خص من ماج. الم... ما ممكن يعني كان المفروض أن يكون التعبير في المكاسب أنرج من هذا التعبير الموجود فعلا في المكاسب لكن عليها ندعنا عن كلام الشيخ الانصاري كلام الخوي الأنصاري وهو أنه المعاملة التي تعتبر أرفا سفهية تخرج عن الإطلاقات ما تشمل الإطلاقات والمعاملة التي تعتبر عرفا غير سفهية لولا نص يبطل معاملتان تشمل الإطلاقات حتى الخمر لولا حرمة الخمر اللي بالنص ثابت كان يصف بيع الخمر شراء الخمر لأنه معاملة غلائية في نظر فقد. هذا كتكمله او كتنبيه لما مضى من بحث امس نعم خبث اما شرط الملكيه شرط الملكيه اصلا احنا ما بنعانا نبحث هنا ذلك لان الشرط الملكيه لان شرط الملكيه بالمعنى المعقول وبالمعنى المفهوم بحثناه في حينما بحثنا بيع الفضولي ذاته بذلك المعنى هو معقول يشترق الملكية يعني لو كان فضوليا لا ينفرد مثلا ما لم يأتي امضاء المالك بهذا المعنى معقول وإلا قد واحد يناقش في شرط الملكية يقول ملكية بيع الوقف أليس بيع الوقف أحيانا يجوز بينما الوقف ليس مالكا ليس مملوكا لبايعه صح بهذا المعنى قد يناقش حتى في جزاة الملكية لكن شاطئ الملكيه في مقابل الفضولي يعني أن الفضولي حينما يبيع فضوليا ما لم يمض المالك ما يأثر بايعه بهالمعنى وهذا بحثنا بحثناه مفصلا ولهذا هنا بعد ما نذكر احنا شق الملكيه على كل حال نعود مره اخرى الى عباره الشيخ الانصاري الشيخ الانصاري كما قلنا خلط بين شق الماليه وشق الملكيه وقال في عبارته قال والأولى أن يقال أن ما تحقق أنه ليس بمال أرفان فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز وقوعه أحد العربين إذ لا بيع الا في ملك بينما ماكو أي ارتباط بين شعق الملكية وبين لا بيع إلا في ملك بما لم يتحقق فيه ذلك يعني إن لم يكن لا يعد مالا عرفا، فإن كان أكل مال في مقابله أكلا بالباطل عرفا فكذا وإلا فكذا إلى آخر كلمات الشيخ. هالكلمات خب بعد نحن في ماند نبحث لا كلمات كلمات الشيخ الرضوان الله تعالى عليه إلى أن يقول هذا اللي إحنا إحنا نحتاج نبحث في عبارة الشيخ وارد. ثم إنهم احترزوا باعتبار الملكية في العمضين من بيعه ويقول ذكروا أن الملكية شر فسدعنا عن نقاشنا في أصلها الفكرة يقول احترزوا باعتبار الملكية في العمضين من بيع ما يشترك فيه الناس كالماء والكلاء والسموك والوحوش قد اصطيادها لكون هذه كلها غير مملوكة بالفعل شرط الملكية احتراجات عنها عن الوفق ما يسمى بالمضاحات العامة والماء والكلاء والمضاحة العام لكل أحد السموك والوحوش قد اصطيادها يعني بعد الإصطياد خيوم لك هذا كله يخرج بشرط الملكية حسب تعبير الشيخ أو حسب تصور الشيخ هذا ما نريد نبحثه ما, ما عدنا شيء حول هذا نحن نريد أن نبحث العبارة الأخيرة للشيخ يقول واحترزوا به أن الأرض المفتوحة عنوتان يقول بشاط المكي احترزوا عن الريمة تحدث عن أثنا عجب الأرض نفتح أثنا ليست مملكة يقول نعم ليست مملكة إنما هي ملك للمسلمين عمه ملك ملك المسلمين بشكل عام فلا أحد إلى حق أن يبيعه لأنه ليس هو مالكا وإنما هو بوصف بوصفه فردا من أفراد المسلمين لا بمعنى الاشتراك طبعا لا بمعنى الاشتراك بين المسلمين فيه وإنما عنوان المسلمين هو المالك ل للأرض المفتوحة عن طبعا أشير إلى معنى الأرض المفتوحة عن ثم استمر في البحث ان شاء الله الارض المفتوحه عنوه هي الارض التي فتحت من قبل المسلمين بالسلاح والقهر والغلبة بشرط ان يكون الفتح مشروعا اما ان يكون تحت نظر الامام عليه السلام او ان يكون تحت نظر الفقيه بناء على ولا يتم فضي و قل في ايام الغيبه لو امننا بالحرب الابتدائيه في ايام الغيبه على كل حال ان يكون فتحا مشروعا لأراضي الكفار هذا يسمى المفتوح ام قال الشيخ هنا هم نذكر مقبعا من عبارة الشيخ يقول رحمه الله كون هذه الأراضي يعني الأراضي المفتوحه عن للمسلمين يعني لعنوان المسلمين من أشخاصهم حتى اشتراك لعنوان المسلمين منما دعي عليه الإجماع ودل عليه النص ك مرسلة حماد الطويلة وغيرها هذا إبرة الشيخ مما الدعية عليه علي الأجمع خب هذا صحيح ما بين غش ولكن لان ان يكون في الاجماع بقوة هذا الاجماع هذا ما بيش ودل عليه الناس اجمالا هذا صحيح نصوصا الاجماع نصوص دلت على ذلك كمرسلة الاجماع هذا الاجماع الشيخ الاجماع هذا الاجماع هذا الاجماع هذا الاجماع هذا نشرب إن شاء الله ومن في بحث الأراضي إن شاء الله مرسلة حماد الطويلة مرسلة حماد أنا لا أراها دالة على ذلك مرسلة حماد بها غموض. لو كنا نحن مرسلة حماد مرسلة حماد بيغموض أصل مرسلة حمد الطويلة أعبدكم عنوان عن المرسل بطولها أين النقلات أذكر عنوان حتى إذا أردتم أن تراجعوها بطولها هي مرسلة طويلة مقطعيها وصحب الأسئلة المقطعة في كل باب جاء فر فر مقطع اللي رآه مناسبا من لهذا القلب. مدرسة حماد الطويلة مكانها الأصلي أصول الكافي. أنا هم جايب الأصول الكافي، جايب خائف أنه يصير محل حاجة. نفتح الكتاب إذا صار محل حاجة. أصول الكافي المجلد الأول باب الفيء والأنفال الحديث الرابع. ها.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 مقطع واحد هذا المقطع صاحب الوسائل هم جايبه جايبه مرسلة الحموات بظلها ما جايبه لكن هذا المقطع جايبه صاحب الوسائل هذا يقول عليه السلام من صحة الرواية والأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو الركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على صالحهم والي على مدرطاقتهم هذا غير هذا مصدره بحسر كتاب الوسائل بحسب الهكافيخ وقتلكم بمصدر كل الروايات الطويلة بحسب كتاب الوسائل هل مقطع بالذات وارد في مجلد الخامس عشر بحسب, بحسب طبعة آل البيت ضاب واحد واربعين من جهاد العدو الحديث الثاني صفحة مئة وعشر كم انا جايبه وياي اذا احتاجته انا جايب الاساءه وياي جايب ويا وهذا التعبير كما ترون مو واضح في مساله انه ملك المسلمين ينسجم ايضا مع فرضية ان يكون من الانفال لو كنا نحن وهل عبارة موقوفة والأرضم التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قطر طاقتهم إلى آخر رواية هل هذا يعني انه ملك لعنوان المسلمين موقوفة متروفة هذا معنى أو معنى أنه من الأنفال شديا بأرض الصلح كيف أن أرض الصلح من الأنفال أرض, الخل... أرض الخراج ما قد يسمى في أرض الخراج مثل قصة خيبر من الأنفال فلن يكون هذا من الأنفال. لو كنا نحن بهذه العبارة واضح هذا نعم غاية ما في الرواية أنها غاضحة في عدم جواز البيت يقول موقوفة متفوكة في يدي من يعمرها موقوفه موقوفة أكثر بخير كلمه موقوفة يعني بيع الشرامة وممكن شبيه بالوقف موقوفة موقوفة ما يقصر للوقت مصطنحت يعني متوقف لكل حال ما ممكن بيعه شراء خب هذا ما ممكن بيعه هذا يدل على أنه للمسلمين لا. لو كنا نحن وهذه العبارة عدم جواز البيع والشراء شيء سيال وارد في, في أبو المسلمين أو في المقطع عن متان حسب الفقهه الفقهاء ووارد ايضا في الانفال ارض المواث مثلا ما امثال ذلك اللي في من الانفال وهناك بحث عام في كل انفال ولعلنا نبحث ان شاء الله ان اساسا غرق المواث يمكن بيعها يمكن بيعها يمكن تملكها يمكن تملكها تملكه هذا بحث واسع ينبغي ان نبحث خب هنا بهني شاهدنا هذا كان يعني انا كان بنائي ادوي هل المقاطع المختصره من ابواب الشيخ الانصاري حتى اصل الى هذا المطلب الذي راح يأخذ من عندنا ان شاء الله لعله شهر زمان من الوقت لبحث هنا فاتح الشيخ الأنصاري بهذه المناسبة فاتح اصلا بابا لبحث الأراضي هذا بحث يناسب كتاب الجهاد ويناسب كتاب المكاسب ايضا كتاب التجاره يناسب هذا الشيخ الأنصاري فاتح بحثا هنا في كتاب المكاسف او في كتاب التجارة اصلا بحث في الاراضي واول ما بدأ به الحديث هذا اول ما بدأ به الحديث نرسم الأرض الشيكل النصاري إلى أربعة أقسام. الأرض. أستاذ سمت نرسم إلى أربعة أقسام. لأنها إما موات وإما عمارة. وكل منهما إما أن لا ي إما أن يكون كذلك أصليا أو عرّض لها ذلك. فالاقسام أربعة قطع لها. هذا هو التقسيم عام الذي يبدأ الشيخ الحديث به الأرض ما تخلو عنه الأمور الخالدة أبعد إما مواطن أو أمرة خش الشخالة مركو بكل من المواطين الأمر إما موته موت أصلي أو موت عربي خربة كان أمر أمر أن وكذلك عامر الاصيله إما هي اصلا عامر من قبيل الأراضي الاراضي التي تقع غالبا في اطراف البحار غالبا تكون عامره ما حد معمرها انما مع أمران الهي والمراعي التي الغابات التي تكون عامرة بذاتها نتيجة الأمطار نتيجة المياه والآبار عدم الغابات موجودة في كثير من المناطق أصلية أو لا أرض يعني أرض ميتة بنيت من قبل أو أحييت من قبل شخص هذه أرض على خمس ثم بدا رحمه الله الشيخ الانصاري بشرح احكام اقسام الاربعه وبعد ان يكمل هذا البحث بحث احكام اقسام الاربعه يفتح يفتح هم بحثا اخر حول الاراضي التي تؤخذ اصولا من الكفار هذا بحث يبحث وحينما ينهي هذا البحث الثاني يخرج بعض شخ الله هو من بحث الأراضي على كل حال هذا بحث بحد ذاته بكل جانبيه التقسيم الرباعي أولا طرحه ثم أسلوبه الآخر وهو أن بحث أراض الكفار هذه بكلها بحث مهم ومع وبالاخص بعد أن وجدت لدينا هنا حكومة إسلامية مباركة ونعم اللهم يقدرها على فتح ولاد أخرى إن شاء الله فأصولا هذا البحث يعتبر بكل جانبي مهم واحنا بعنى على أنفسنا في بحثنا كاسب مناسب ما بحث جاد مناسب نبحث هنا إن شاء الله ولعل هذا البحث هو لشاعر يطول إلى أن نستطيع أن نكمله. اولا الشيخ بدا بالموات المو... الموات الأصل الارض التي هي بكر ما يكون مواتا بالاصاله لان لم تكن مسبوقه بعماره يقول الشيخ لا اشكال ولا خلاف منا في كونها للامام يعني من الانفل هذا انفل مو ملك المسلمين أنما انفل والإجماع عليه محكي عن الخلاف والغنية وجامع المقاصد والمسارك وظاهر جماعة أخرى والنصوص بذلك مستفيضة بل قيل أنها متواتر هذا أبارك الشيخ الانصاري السيد الخوي رحمه الله يقول هذه مسألة إجماعية نقبلها أن أرض المواد للإمام من الأنفال هذا نقبله وهذا أيضا من الإجماعات التي قل ما يوجد في الفقه إجماع بهذا المستوى من القول لا أحد ناقش في ذلك الكل يقبل أن أرض المواد من الأنفال ولكن الشيخ السيد الخوي يناقش في تعبير الشيخ الأنصاري ظنما قال والنصوص بذلك مستفيدة بل قيل أنها متواتره يقول الشيخ الأنصاري أنه وين أكون الفصوص مستفيدة فظلم عن أن تكون متواتفة ما فش إنما النصوص آخاته يقول رحمه الله إن كنت تقصد بالنصوص المستفيظة الأخبار الكثيرة الواردة في الأرض الخربة قدنا أخبار كثيرة واردة في الأرض الخربة أنها للإمام أو التي بعد أهلها وما شابه ذلك من التعاضيس هذه كثير لكن هي أجنبية عن بحثنا نحن إذا نبحث أرض النواف الأصلي الأرض البكر الأرض الخربة والتي باد اهلها مو بكر فهذه استثمية بعدين عدنا روايتان رواية أبي سيار ورواية أبي خالد الكابولي كلتا الروايتين تقولان الآغ كلها لنا هكذا يقو يقول السيد الخوي هكذا يناقش خلف أذكر نقاشة حتى تطالعون ونحديل مشبع البحث فيه إن يقول السيد يقول السيد الخوي الأرض كلها لنا ما إلا علاقة بما نحن فيه ممتز تقول أن الأرض أنفال فتقول أن هذا قام شمل مواتها الأرض كلها لنا إذا كان الأرض كلها للإمام أنفال يعني المواتها أنفال تقول الأرض كلها لنا مو معنى خلنا نحن نعلم أن السماوات والأراضين لهم سلام الله عليهم نعلم أن العالم لهم الدنيا والآخرة كل لهم ما خلق سماء المبنية ولا أروا المثلية طبعا هذا هو ما مستشد ما خلق سماء المبنية ولا أروا المثلية أنا أقول كل لهم هذا فد معنى آخر فد معنى عرفاني فد معنى فد معنى آخر ما له علاقة ببحثنا فإذا استثنينا الأراضي الخرب الروايات الأراضي الخربة والتي بعد أهلها وما شابه واستثنينا هالروايتين هم والتان هم الصحة الحطاء السند رواية أبي سيار ورواية الكابلي التي تصبح حطة بأن الأرض كلها الشبق تبقى أخبار أحاد هذا خلاصة كلام السيد الخوي نكتب بهذه المقبلة أن تطالعوا حتى غدا نستمر في البحث إن شاء الله بحولي بقوة